وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الاخوه المؤمنون نبدأ بالدرس الجديد لهذا اليوم والذي اتفقنا أن يكون موضوع لقاءاتنا في هذه الأيام في الصباح الكلام على الإيمان الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كم هذه ستة أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فنسأل اولا ما هو الإيمان هل الإيمان مجرد الاعتراف بالشيء يسمى ايمانا أو أن الإيمان هو الاعتراف بالشيء المستلزم للقبول والاذعان انتبه سؤال هل الايمان مجرد اعتراف الانسان بالشيء او انه الاعتراف المستلزم للقبول والاذعان الجواب لنا الحمد لله طيب ينبلغ من لا يسمع فيه طيب فيه سماع للنساء في الجهة الغربية عند مجتمع النساء الجهة الغربية التي أمام ميزاب الكعبة طيب السؤال الآن هل الإيمان مجرد الاعتراف بالشيء أو أنه الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان الجواب هو الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان أما مجرد أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان فهذا ليس بإيمان بدليل ان المشركين مؤمنون بوجود الله ومؤمنون بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للامور وكذلك ايضا قد يقر الواحد منهم برساله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا فهذا ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بان النبي صلى الله عليه وسلم صادق وان دينه حق يقول لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل وهذا البيت من لاميته المشهوره الطويله التي قال عنها ابن كثير ينبغي ان تكون احدى المعلقات في الكعبه ويقول ولقد علمتم بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لرأيتني سمحا بذاك مبينا هذا اقرار بان دين الرسول عليه الصلاه والسلام حق لكن هل نفعه ذلك لا لانه لم يقبله ولم يزعن له فكان والعياذ بالله بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم له كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه نسأل الله ان يعافينا اياكم النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه ابعد مسافه في الجسم ما بين القدم ومع ذلك فان دماغ ابي طالب يغلي من نعليه اللتين لبسهما او ولدتهما وهو في ضحاح من النار وهو اهون اهل النار عذابا لكنه يرى انه اشدهم عذابا الله العذاب كونه يرى أنه اسد اشدهم عذابا هذا تعذيب نفسي قلبي لان الانسان اذا راى ان غيره مثله في العذاب او جونه يهون عليه ما هو فيه أليس كذلك ولهذا قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم اضلمهم انكم في العذاب مشتركون لا ينفعكم ونحن نشاهد ان الانسان اذا اصيب بمصيبه وراى ان غيره اصيب بمثلها او اشد فإنها تهن عليه نعم وعلى هذا نقول إن الإيمان ليس مجرد الاعتراف بل بد من, من الاعتراف المستلزم للقبول والإبعاء ولقد عجبت أيما عجب حينما صعد جاكارين اسمه أعطان جاكارين الروسي إلى الفضاء وقال بعد أن صعد الفضاء ورأى وشاهد الآيات العظيمة قال إنها إن لهذا الكون مدبرا إن لهذا الكون مدبرا سمعت بعض الناس قالوا ما شاء الله هذا الرجل آمن هذا الرجل آمن صحيح الإيمان لو كان مؤمنا لكن لما نزل أعلن بأنه يشهد ان لا الا الله وأنه محمد رسول الله لكن كون عقله بل, بل الاصح كون ذكائه يهديه الى ان هذا الكون العظيم لا بد له من مدبر لا يعني انه مؤمن اقول كون ذكائه ولا كون عقله ها ذكائه ولا ما قلت بكون عقله لانه غير عاقل غير عاقل كما قال الله تعالى في وصف الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون فالكفار ليس لهم عقول ومعنى قولي ليس لهم عقول ليس المراد عقول الإدراك فلهم عقول إدراك ولولا عقول الإدراك لهم ما قامت عليهم الحجة لهم عقول ادراك لكن ليس لهم عقول رشد والعقل الحقيقي هو عقل الرشد اما عقل الادراك فهذا يتميز به الانسان عن البهيمه وتقوم به عليه الحجه وما احسن عباره قالها شيخ الاسلام ابن تيميه عن عن المتكلمين والمتكلمون هم الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلاميه يقول رحمه الله عن هؤلاء المتكلمين انهم اوتوا ذكاء وما اوتوا ذكاء اقتناء تام ولا غير تام يقول اوتوا ذكاء ذكاء وما اوتوا ذكاء ناقه الاختلاف الحرب نعم لكنه كلام يعني حلو أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما عندهم فهم لكن ما عندهم علم الشريعة يعني بذلك اهل الكلام طيب بعد كل حال نرجع إلى أن الإيمان لا ليس مجرد الإقرار بل هو الإقرار المستلزم آه. للقبول والإذعان طيب أن تؤمن بالله تؤمن بالله إيمانا مستلزما للقبول والإذعان ولكن بماذا تؤمن بالله يتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأربعة أمور انتبه لها لا تحسب عليك يتضمن الإيمان بأربعة أمور الإيمان بوجود الله والايمان بربوبية الله والإيمان بألوهية الله والإيمان باسمائه وصفاته هذه أربعة اشياء الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أعيدها ثالثة الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته اعدها دقي واحد طيب ها نعم أحسن استر لا يتم الإمام بالله إلا بالإمام بهذه الأمور الاربعه بوجوده ورويته وألوهيته وأسمائه وصفاته طيب الإمام بوجوده أن تؤمن بأن الله تعالى موجود أن تؤمن بأن الله تعالى موجود والدليل على وجوده العقل والحس والفطرة والشرع انتبه الدليل العقل والحس والفطرة والشرع قد تقول انك احطأت بالترتيب، الترتيب وان الواجب ان تقدم او الشرع لكن ما دمنا نريد اثبات وجود الله فإننا نخاطب من لا يقر بالشرع لأنه لو أقر بالشرع لأقر بالله عز وجل فلهذا نبدأ بالأمر العقلي الذي لا يمكنه أن يحيد عنه الدليل العقلي على وجود الله عز وجل أن نقول هذا الكون الذي أمامنا والذي نشهده على هذا النظام البديع الذي لا يمكن أن يضطرب ولا يتصادم ولا يسقط بعضه بعضا بل هو في غاية ما يكون من النظام للشمس ينبغي لها إيش؟ أن تدرك القمر ولا الليل فابقنها كل شيء ما على انتظام لا يختلف ولا يتصادم ولا يضطرب مع ساعته. وعظمته وطول مدته هل يعقل أن هذا الكون العظيم بهذا النظام البدير يكون خالقا لنفسه يعقل ولا لا لا يعقل لماذا لأنه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه إذ أن معنى ذلك أنه عدم أو جدش موجودا يعني اذا قلنا هو الذي خلق نفسه فهو قبل وجوده عدم وهل العدم يمكن ان يوجد موجودا لا لان العدم ليس بشيء العدم ليس بشيء حتى يوجد شيئا اذن يستحيل ان يكون هذا الشيء او هذا الكون موجدا لنفسه كذا طيب هل يمكن أن يوجد هذا الكون صدفة يعني بس يعني كأن شيئا حدث هكذا بدون أن يوجد يوجده أحد نعم لا يمكن لا يمكن أبدا أن يوجد صدفة لأنه على نظام بديع مضطرد وما جاء صدفة فالغالب أنه لا يضطرد ولا يمكن أن يأتي صدفة لكن على تنزل على التنزل فلا يمكن أن يوجد صدفة اطلاقا يعني بدون موجد لا يمكن ويذكر عن أبي حنيفه رحمه الله وأبو حنيفه الإمام المشهور كان رجلا معروفا بالذكاء حتى إنه جاءه رجل يوما من الأيام وقال إنه قال لزوجته ان إن زوجته قالت لن اكلمك لن اكلمك زعلي عليهم ما نعرف ايش اللي حصل بينهم لكن قالت والله ما أكلمك فقال لها الزوج ان طلع الفجر قبل ان تكلميني فانت طالق ان طلع الفجر قبل ان تكلميني فانت طالق هي بنفسها قالت الحمد لله الفجر قريب وبسكت حتى يطلع الفجر وإذا طلع الفجر كلمته وتطلق لما تطلق تطلق لأنه أدن الفجر قبل أن تكلم فوجد الرجل نفسه قد وقع في شرك الطلاق فذهب إلى أبي حميف رحمه الله وقال له القضية كذا وكذا وكذا وهذه المرأة مصممة فتسكت ما تكلمني حتى يطلع الفجر فما هو الطريق قال الطريق اذهب إلى كلان المؤذن اذهب إلى كلان المؤذن خله يرجى المنار يأذن الآن فذهب إليه قال له اأذن اذن طلع فلع الفجر اذن فذهب الرجل وأذن فلما اذن كلمته الزوجة قال الحمد لله الذي أطلق اثري منك قال الحمد لله الذي ربك علي لأن الفجر لم يطلع الفجر لم يطلع مثل هذه السيلة فيها إشكال لأن الناس اللي يسمعون الأذان ربما يصلون الفجر لكن من الممكن أنه إذا طلع الفجر صعد هذا المؤذن وقال انني اخطا في الوقت وهذا وقت الاذان فيؤذن ثانيه ويعرف الناس انهم صلوا قبل وقت المهم ان ابا حنيفة رحمه الله جاءه قوم من السمني طائفه من الدهريه يقولون اثبت لنا وجود الله اثبت لنا وجود الله فقال دعوني افكر دعوني افكر ثم قال لهم إني أفكر في سفينة ارست في ميناء ججله نهر معروف وعليها حمل وعليها حمل فنزل الحمل وانصرفت السفينة بلا قائد والحمل نزل بلا من أحد ينزله قالوا كيف تقول الكلام هذا معقول سفينة تأتي وترسي بالميناء ونزل الحمل وتنصرف بدون قائد قالوا هكذا هكذا قالوا ما يمكن أن نصدق بهذا قال إذا كنتم لا تصدقون بهذا فكيف لا تصدقون بهذا الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض كيف يمكن أن تصدق أنها وجدت بدون إيش بجنموج لا يمكن هذا واضح وقد أشار الله إلى هذا الدليل العقلي بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ما الجواب على هذا الاستفهام بطرفين الاستفهام هذا طرفا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ما الجواب الجواب بالنفي في الطرفين لا خلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الخالقين اذا فلا بد لهم من خالق وهو الله عز وجل هذا الدليل العقلي لا يمكن ابدا انكاره الدليل الحسي الدليل الحسي ما نشاهده من من الدعاء مثلا فالإنسان يقول يا الله ويدعو الله فيجيب الله دعاءه ويكشف سوءه ويحصل له المطلوب وهو إنما قال إيش يا الله إذن هناك رب سمع دعاءه وأجابه وما اكثر ما نقرا نحن المسلمين في كتاب الله انه استجاب لانبياء الله ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له والايات في هذا كثيره والواقع يشهد بذلك يسأل الانسان ربه احيانا أن ينجيه من كذا وكذا فينجيه الله عز وجل وهو إنما قال يا الله ما قال يا أم ولا يا أب قال يا الله هذا برهان حسي قاطع على وجود من على وجود الله عز وجل ولا يمكن لأحد انكاره, انكاره الدليل الفطري الذي فطر عليه الناس كافه ان الانسان بطبيعته اذا اصابه الضر قال يا الله حتى اننا حدثنا ان بعض الكفار الموجودين الملحدين اذا اصابه الشيء المهلك بغته يقول على فلاتات لسانه يقول يا الله من غير ان يشكر ليش لان فطره الانسان تدله على وجود الرب عز وجل تدله على وجود الرب واذا أخذ, وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الفت بربكم قالوا بلى اشهدهم على انفسهم اشهد على نفسك انت بانك تؤمن بوجود الله ايس بربكم قالوا بلى يعني انه ربنا الادله عقليه حسيه فطريه اما الادله الشرعيه تحدث ولا حرج كل الشرع اذا تامله الانسان علم ان الذي انزله وشرعه هو الرب عز وجل قال الله تبارك وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فاتلاف القران وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا وموافقه بعض بعضه بعضا في الاحكام كل ذلك يدل على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل كون هذا الدين بل كون جميع الأديان التي أنزلها الله موافقة تماما لمصالح العباد دليل على أنها من عند من؟ دين نوح دين إبراهيم دين موسى دين عيسى كلها تدل على أنها من عند الله عز وجل ولكن حصل على جميع الاديان تحريف وتبديل وتغيير من المخالفين لشرائعهم يحرفون الكلمة عن مواضعه لكن الدين الذي نزل على الأنبياء كله يشهد بوجود الله تعالى وحكمته وعلمه هذه أدلة أربعة على وجود الله الأخذ يبينها لنا نعم الأدلة الثالة على وجود الله أخذه عشان ونفرائح طيب اسمع اسم. نعم طيب يعني اربعه أربعة انواع من الادله احسنت اسمع الايمان بالله يتضمن الايمان بربوبيه الله وليس مطلق الإيمان بالربوبيه بل الإيمان بانفراد الله بالربوبيه بانفراد الله تعالى في الربوبية وأنه وحده الرب ولنبحث الآن ما معنى الرب معنى الرب الخالق المالك المدبر الخالق المالك المدبر هذا معنى ربوبية الله عز وجل أنه خالق مالك مدبر لا يغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخر فهو الخالق الذي أوجد الأشياء من عدم بديع السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض فالذي أوجد الكون من العدم من؟ هو الله الخالق المالك يعني انه خلق الخلق وانفرد بملكه له كما انفرد بخلقه له قد يكون خالقا ويشارك احد في الملك او ينفرد بشيء من الملك دونه لا الله تعالى هو المنفرد بالملك وتأمل قول الله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفي قراءة أخرى سبعية مالك يوم الدين ينبغي لنا أن نقرأ مرة ملك ومرة مالك يعني اسكننا لنا الآن أن نقرأ ملك احيانا ومالك احيانا لأن القراءات المتنوعة كالعبادات المتنوعة والعبادات المتنوعة ينبغي أن نقرأها مرة العبادات المتنوعة ينبغي أن نفعلها مرة على هذا الوجه ومرة على هذا الوجه حفظا للسنن من الضياع، لأن السنه إذا هجرت ولم نعمل بها ضاعت وفائدة أخرى أن نأتي بالسنه على الوجهين جميعا ولكن ما رأيكم بارك الله فيكم إذا كان أمامكم عام هل تقرأ بالقراءتين أمام العامة ها؟ لا لأن العام واسمحوا لي أن أقول إن العوام هوام العام لا يعذر ولا يدري لو تقرا امام العام مالك يوم الدين قال خطا تقول لا هذا صواب يقول لك خطا هذا المصحف يلا جيب المصحف المصحف مالك يوم الدين ثم يتهمك في في فهمك وفي علمك وفي جرأتك على كلام الله عز وجل والنبي عليه عليه الصلاه والسلام ترك بناء الكعبه على قواعد ابراهيم خوفا من من الفتنه وعثمان بن عفار رضي الله عنه جمع الناس على نصحب واحد خوفا من الفتنة فالقراءات السبع المتواكرة لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامه لما في ذلك من الفتنة والفتنة كبيرة يا اخواني ليست الفتنة بينك وبين العام أن يحصل بينك وبينه مشادة الفتنة أن هذا قد يلقي الشيطان في قلبه من أجل ذلك الشك في دين الله وفي كتاب الله عز وجل فتكون انت السبب لهذا العام في شكه وينالك من اسمه ما بقدر ما حصل من من السبب ارجو الانتباه بارك الله فيك مالك ومالك اذا جمعت بين القراءتين ظهر من ذلك معنى بديع الملك أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة لأنه ملك ما فوق أحد بخلاف المالك لكن الملك أحيانا يكون ملكا بالاسم لا بالتصرف وحينئذ يكون ملكا غير مالك فإذا اجتمع ان الله ملك ومالك تم بذلك الامر الملك والتدبير ولهذا نقول ان الله عز وجل منفرد بالتدبير كما انفرد بالخلق نعم منفرد بالملك كما انفرد بالخلق كذلك ايضا منفرد بالتدبير فهو المدبر لجميع الامور وهذا بإقرار المشركين فإنهم إذا سئل من يدبر الأمر فسيقولون الله فهو المنفرد بالتدبير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه تدبير كل شيء ولا تدبير الأمور التي هي من أفعاله فقط تدبير كل شيء حتى الإنسان مدبر الله تعالى هو الذي يدبره وهو الذي أوجد فيه القدرة وأوجد فيه الإرادة سئل أعرابي بما عرفت ربك قال في نقض العزائم وصرف الهمم في نقض العزائم وصرف الهمم كيف نقض العزائم؟ الانسان احيانا يعزم على الشيء عزما مصمما اكيد وفي لحظه يجد نفسه قد عزم على تركه ونقض العزم الهمم يهم الانسان بالشيء متجها اليه ثم ينصرف بدون اي سبب دائما تخرج مثلا تبي تشتري حاجه في اثناء الطريق نعم كان صريح. بدون اي اي انسان اشار اليك عليك هذا يدل على ان للاشياء مدبرا هو قد تدبيرك انت وهو الله عز وجل اما الام الاعرابي الاخر الذي استدل على وجود الخالق بالعقل ونسيت ان ان قيل له بما عرفت بك وكان اعرابيا والاعرابي ليس يعرف الا ما كان امامه قال البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا تدل على السميع البصير وش الجواب ها بلى طيب إذن ما معنى قولنا ان من الايمان بالله الايمان بربوبيته معناه ان نؤمن بانه وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الامور فان قلت كيف تقول ان الله منفرد بالخلق كيف تقول إن الله منفرج بالخلق مع أنه أثبت الخلق للمخلوق وسمى المخلوق خالقا قال الله تبارك وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال للمصورين أحيوا ما خلقت الجواب أن خلق الإنسان ليس خلقا في الحقيقة، لأن الخلق هو الإيجار من العدم، والإنسان عندما يخلق لا يوجد من عدم، لكن يغير الشيء من صورة إلى صورة، مثلا الباب يصنعه النجار، وقد نقول خلقه النجار لكن هل خلق النجار او صنع النجار لهذا الباب ايجاد من الذي اوجد الخشب الله عز وجل لو يجتمع النجارون كلهم على ايجاد خشبة كعود الكبريت ما استطاع فالخلق الذي يضاف الى المخلوق ليس هو الخلق الذي اختص به الخالق بل إنه تغيير وتحويل من شيء إلى آخر. طيب الملك، أنت قلت إن الله منفرد بالملك، مع أن الله أثبت الملك لغيره، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه، وقال أو ما ملكتم مفاتحه، فماذا نصنع؟ أجاب ان قال ان ملك الإنسان ليس كملك الله لأن ملك الله عز وجل شامل لكل شيء ولأن ملك الله تعالى ملك مطلق غير مقيد ملك الإنسان للشيء شامل ولا غير شامل ها؟ غير شامل فمثل الساعة التي معي لا تملكها أنت والساعة اللي معك لا أملكها أنا فهو ملك محدود ليس شاملا كذلك ايضا ليس ملكا مطلقا فأنا لا يمكنني أن أتصرف بساعتي كما أريد ليش لأنني, لأنني مقيد بالشرع الذي هو المصلحة لو أراد إنسان يخل الساعة من جيبه مثلا أو يفك من يده ويضربها بالحصار حتى تكسر يجوز هذا ولا لا يملك هذا ولا ما يملك لا ما يملك أبدا إذا أراد ان يفعل أمسكناه وقلنا لا تملك صحيح يملك بالنسبة أن فلان مثلا أنه ملك فلان صح لكن يملك شرعا لا يمكن ابدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه الماء فكيف بإثلافه إذن لا يملك ولهذا قال العلماء إن الرجل لو كان بالغا عاقلا له زوجة وأولاد وهو سفيه في المال لا يتصرف فيه تصرف الرشيد فإنه يحشر عليه ويمنع يتصرف لكن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء يحيي ويميت ويمرض ويشفي ويغني ويفقر ويفعل ما يشاء على اننا نؤمن بانه عز وجل لا يفعل الشيء الا لحكمه تفضل يا نعم مشكلنا ها عن الملك طيب وش قلنا الفرق بين ملك الله وملك الادمي ليس بعان أحسن هذا الوجه الثاني أن ملك الآدم مقيم غير كامل وملك الله عز وجل كامل غير مقيم كمان ما فيك شوين طيب استمع إذن هناك فرق بين ملك الخالق وملك المخلوق وبهذا عرفنا أن قولنا إن الله منفرد بالملك قول صحيح لا يستثنى منه شيء اليس كذلك؟ طيب التدبير أن تؤمن بأن الله وحده هو المدبر لجميع الأمور هل التدبير يكون للآدم أيضا؟ نعم العالم يدبر يدبر خادمه يدبر مملوكه يدبر سيارته ماشيته له تدبير لكن هذا التدبير ليس كتدبير الله ومحدود ناقص اذ لا يملك التدبير المطلق في ماله احيانا يدبر البعير ولكن بعير ها؟ تعصيه ما تواجه يدبر ابنه فيعصيه ابنه, ابنه. كذلك هو تدبير محجود يعني ليس شاملا لا يمكن أن يدبر الإنسان إلا ما له السيطرة والسلطة عليه التي جعلها الشارع له وبهذا فح أن نقول إن الله منفرد بماذا بالتدفير كما قلنا إنه منفرد بالخلق والملك الشيء الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بماذا بألوهيته بأن تؤمن بأن الله تعالى وحده هو الإله الحق هو الإله الحق وأنه لا يشتق أحد في هذا الحق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم أنهم يقولوا يدعون إلى قول لا إله إلا الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوهي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه كل الرسل جاءوا بهذا ولقد بعثنا في كل امه رسولا اش ان نعبد الله واجتنب الطاغوت هذا توكيد لو ان أحدا آمن بوجود الله وامن بربوبيه الله ولكنه يعبد مع الله غيره هل يكون مؤمنا بالله لا ليس مؤمنا بالله لا يكون مؤمنا بالله حتى يفرجه بالألوهية طيب قد تقول قد تقول إن إن الله تعالى أثبت وصف الألوهية لغيره فقال فما أغنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقال تعالى أئفك عن إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدونه وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر إلى غير ذلك من الآيات فكيف يصح أن تقول إن الله منفرد بالألوهية نعم الجواب أن الألوهية المثبتة لغير الله ألوهية باطلة ولهذا صحن فيها نفيا مطلقا في مثل قول الرسل عليه الصلاة والسلام لأقوامهم ما لك أعبد الله ما لكم من إله غيره لأنها آلهة باطلة والباطلة معدومة في الوقت ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل طيب ظهر الآن انفراد الله عز وجل بماذا؟ بالالوهيه كل اهل القبله المنتسبون ل... او المنتسبين للاسلام كلهم يؤمنون بهذه الاشياء الثلاث الوجود والربوبيه والالوهيه لكن ياتي الامر الرابع وهو الأسماء والصفات هذا معترك الفرق المنتسبه للاسلام معترك بين الفرق المنتسبه للاسلام بالنسبه لافراد الله تعالى بالاسماء و فقد انقسموا الى فرق شتى اصولها ثلاثه الإيمان بالأسماء دون الصفات، الإيمان بالأسماء والصفات، ثالث الإيمان بالأسماء وبعض الصفات وبعض الصفات فيه أغلاط تركناهم ينكرون حتى الأسماء يمكن حتى الأسماء يقولون الله عز وجل ماله أسماء ولا صفات لكن نترفناها لأنها متشعبة مرة الثانية قول من يقر بالأسماء دون الصفات الثاني يقر بالأسماء والصفات الثالث بالأسماء وبعض الصفات، السلف الصالح الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرون بالأسماء والصفات، امتثالا أو اتباعا لما جاء في كلام الله عز وجل ففي كلام الله يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى في بها انتبه لله الأسماء الحسنى جملة خبرية فيها حصر فما طريق هذا الحصر الأخ اللي جنبك عليها ها ولكن لله يكون لدينا مقاطع من فيها حصر ما طريقه مقاطع من طيب ان يكون لدينا مقاطع من اجل ان يكون لدينا مقاطع من ما حقه التأخير ماذا هذا لله الأسماء الحسنة لله هذه خبر مقدم والأسماء موثدا مؤخرا فالأسماء الحسنة التي ليس فيها نقص دواجه من الوجوه هذه خاصة بالله عز وجل كل مسمى ففي اسمه نقص إلا إلا الله عز وجل فله الأسماء الحسنى الكاملة من كل وجه وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن هي كاملة كمالا لحسب المسمى بها طيب هذا دليل لأهل السنة المتبعين للسلف بل إن السلفاء هم أهل السنة دليل على إيش على إثبات الأسماء, الأسماء. ولله الأسماء الحسنى الدليل على إثبات الصفات قوله تعالى ولله المثل الأعلى هذا عام ولله المثل الأعلى معنى المثل الأعلى الوصف الاكمل فإذن في الآيتين عموما أحدهما في الأسماء والثاني في الصفات. أما التفاصيل فكثيرة في القرآن والسنة. تفاصيل الأسماء والصفات كثيرة في الكتاب والسنة. فيه من يثبت الأسماء دون الصفات. يقول إن الله الكريم، لكن لازم على بصير لا بصر له وهكذا وهذا هو المشهور من مذهب المعتزله فيه من يرى إثبات الأسماء وبعض الصفات فيثبت من الصفات سبعا وينكر الباقى والسبع هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام سبع اقول مرة الثانية هي الحياة والعلم والقدرة والسم والبصر والإرادة والكلام المرة الثالثة هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام جمعها السفاريني في عقيدته في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكنه كذا إرادة تحسبها لنا لا، طبعاً، ورا ما تبدأ بالحياة، الحياة والعلم والقدرة، السمع والبصر والكلام والإرادة، يقول هذه هذه الصفات دل عليها العقل، فنثبتها. وما عداها لا يدل عليها العقل فلا نثبت هل يمكن ان اشرح كيف دل عليها العقل او ندع هذا الشيء نشرحه ها؟ طيب المجلي يقول اتركه المجالي طيب ينبغي للمجال أن يكون واسع المجال واسع المجال يتطلب الشرح طيب يقول مثلا الموجودات دالة على إيجاد والإيجاد يدل على القدرة لا يمكن إيجاد بلا قدرة فالايجاد يعني ايجاد الموجودات يدل على قدره الموجود دليل عقلي ولا لا دليل صح التخصيص يدل على الاراده معنى التخصيص يدل على الاراده يقول مثلا كون هذا السماء وهذه ارض وهذه شمس وهذا قمر وهذا بحار وهذه انهار وهذه أشجار وهذه أحجار يدل على إرادة وأن الذي خلقها أراد أن تكون على هذا الوجه. هذا ذي العقل طيب إذا نظرنا في الخلق وجدنا أن الخلق محكم متقن. والحكم يدل على على العلم لأن الجاهل لا يعقل فالاحكام يدل على العلم. طيب كم صفه عندنا الان ثبتت ثلاث القدره والاراده والعلم قالوا هذه الثلاث لا تقوم الا بحي لا تقوم الا بحي ومن ثم ثبتت له الحياه هذه اربع اربع صفات مش بقي عندنا السمع والبصر والكلام قالوا إذا ثبت بأنه حي فالحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أعماء أصم أخرى والصمم والعمى والحرق صفات نقص والسمع والبصر ذات كمال فوجب ثبوت الكمال للحي واضح؟ هذه ادله عقليه اذا نثبت هذه الثبت السبب طيب تثبت ان لله رحمه قال لا ما اثبت ان لله رحمه اعوذ بالله ما تثبت لله رحمه قال في هن عمل لنشوفها امامنا ظاهرة وباطنه من اين من من اثار ايش من الروح ولا لا طيب ويقول لا الرحمه أف... افسرها بما اعتقد وأقول الرحمة الرحمه اراده الاحسان او هو الاحسان نفسه فلا يفسرها بالصفه ولكن لكن نقول هذا خطا بل نحن نستدل بالعقل على ثبوت الرحمه بما نشاهد من من اثارها النعم التي لا تعد والنقم التي اندفعت عنا باي سبب بسبب الرحمه دلاله هذه النعمه على صفه الرحمه اقوى من دلاله التخصيص على صفه الاراده لان دلاله هذه النعم على الرحمه يعرفها الخاص والعام حتى العام لو مثلا خرج العامي من بيته الى السوق ووجد المطر فلناله هذا المطر مين قال هذا والله من رحمة الله نعم صح ولا لا لكن لو تقول العامي القمر والشمس والسماء والأرض كن هذا قمر وهذا الشمس وهذا السماء وهذا أرض وش عليه هل يدل على الإرادة قال والله نعم ما أدلوش علاقة الإرادة بهذا الشيء دلالة النعم على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة ومع هذا ينكر هؤلاء صفة رحمة ويثبتون صفة الإرادة وبه تعرف أن كل من حاد عن طريق السلف فهو في تناقض مضطر، لأن الباطل لا يأتلف أبداً ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا طيب ما موقفنا نحن بالنسبه لاسماء الله وصفاته ما دمنا نقول ان الايمان باسماء الله وصفاته انه من جمله الايمان بالله موقفنا ان نثبت ما اثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات وأن ننزه هذا الاثبات عن محذورين عظيمين انتبه نثبت كل ما اثبته الله لنفسه واثبته للرسول من الاسماء والصفات وننزه هذا الإثبات عن محذورين عظيمين وهما التمثيل والتكييف واحد منهم يقول التشبيه لا التمثيل والتكييف التعبير بالتمثيل أفد وأفح وأولى ليش اولا لأن التعبير بالتمثيل هو التعبير القرآني قال الله تعالى ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبه شيء ثانيا أن التشبيه لا نصحن فيه على الإطلاق لماذا؟ لأن ما من شيئين ثابتين إلا وبينهما شيء من تشابه في أصل المعنى مثلا نثبت لله العلم ونثبت لنا العلم قلنا اليس عندنا علما؟ أليس عندنا علم؟ ونثبت لله العلم ايضا هنا شيء من التشابه وهو إدراك المعلومات لكن هناك فرق بين علم الله وعلم المخلوق هذا فرق واضح ولا غير واضح ها يقول التشابه الاتلاق غير صحيح لانه ما من شيئين يا يتفقان في, في معنى من المعاني الا وبينهما شيء من التشابه ثالثا نفي التشبيه صار معروفا عند المتكلمين بان المراد به نفي الصفة لانهم يقولون لكل من أثبت الصفه انك مشبه ولما كان نفي التشبيه يراد به هذا المعنى الفاسد صار العذول عنه اولى فصار التعبير بنه التمثيل اولى من التعبير بنفس التشبيه من وضوح 3 كم دولي 4 زيدوا ارى التعبير بنفي التمثيل اولى من التعبير بنفس التشبيه من ثلاثه اوجه فقط واضح طيب يجب أن نثبت لله ما يفته النفس من أسمه وصفات سواء من أكتابه والسنة إثباتا مبرأا منزها عن التمثيل وعن التكيل الدليل أنه يجب أن يكون مبرأا عن ذلك السمع والعقل، السمع ليس كمثله شيء فلا تضرب لله الأمثال هل تعلم له سميا فلا تجعل لله اندادا والنصوص في هذا المعنى كثيره اما العقل فاننا نقول لا يعقل ابدا ان يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهما من التباين العظيم فالخالق موجد والمخلوق موجد الخالق واجب الوجود يعني اذني ابدي والمخلوق جائز الوجود قابل للفناء بل وفان قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام بعض السلف رحمه الله قال إذا قرأت هذه الآية لا تقل لا كل من عليها فان صلها بما بعدك قل وقل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يتميز الفرقان المبين العظيم بين الخالق والمخلوق لأنك إذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك عرف بذلك كمال الله عز وجل ونقص ما سواه طيب أما عندنا دليل سمعوا دليل العقل لكن لو قال لنا قائل مما وصف الله به نفسه أن له وجه أن له وجها صح أين ذكر الله وجه نفسه ولا أبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور يعني الله عز وجل لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلق وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق فيلزم من إثبات الوجه لله يلذمونها إيش التمثيل لأن القرآن عربي والوجه في اللغة العربية هو ما يتعارف بين الناس وأكمل وجوه وجوه الإنسان أو وجوه البشر فوجه الله كوجه الإنسان مثلا ماذا نقول له نقول هذا فهم خاطئ لأن الوجه هنا مضاف إلى من؟ إلى الله والمضاف بحسب المضاف إليه فوجه الله يريق بالله ووجه الإنسان يريق بالإنسان نقول له أيضا أنت لك وجه والاسد له وجه والهر له وجه فإذا قلنا وجه الإنسان ووجه الأسر ووجه الهر هل يلزم من ذلك التماثل؟ ها؟ ما أحد يقول إن وجهه يماثل وجه الهر أو الاسد أبداً إذن نعرف من هذا أن الوجه بحسب إيش؟ بحسب ما يضاف إليه فاثباتنا لاثبات الله عز وجل لا يستلزم أبدا المماثلة بين الخالق والمخلوق بدليل السمع وبدليل وبدليل العقل أظنوا واضح إن شاء الله طيب التكييف وش معنى التكييف السمع يعني السمع والسنع التكييف يعني أن صفات الله عز وجل لا تكيف لا تكيف تقديرا بالجنال ولا نطقا باللسان ما نكيفها لا بقلوبنا ولا بأسنتنا الدليل على أن التكييف منتنع سمعي وعقلي أيضا الدليل سمعي وعقل الدليل السمعي قوله تعالى ولا يحيطون به علما والدليل نعم لا يحيطون به علما و قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه على احد التفسيرين وقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله من المجذب السلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن كيف صفة من سباة الله فقد قال على الله ما لا يعلم الدليل الرابع لامتناع التكييف قوله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والبؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أما الدليل العقلي لامتناع التكييف فاننا نقول لا يمكن لاي انسان ان يعرف كيفيه الشيء الا في مشاهدته او مشاهده نظيره او الخبر الصادق عنه انا مثلا عندما اشاهد هذا المسجل اعرف كيفيته لانني شاهدت بعيني فاقول كيفية كذا وكذا او مشاهدة نظيره يأتيني رجل ويقول عندي سيارة اشتريتها موديل ايش 88 نعم 88 او صفتها لونها كذا وكبرها كذا ونوعها كذا هل اعرف كيفية هذه السيارة وانا ما شاهدتها نعم لان لدي نظيرها عندي سياره مثل بالضبط فانا اعرف كيفيه الصفه الغائبه عني لاني اشاهد نظيرها الخبر الصادق عنها <تصفيق> ان ياتينا رجل يقول عندي بعير صفتها كذا وكذا وكذا وعليها الوسم الفلاني هذه عرفت كيفيتها بماذا بالخبر الصادق عنها إذا طبقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله عز وجل فهل في صفات الله عز وجل ما يمكن أن يعرف في أحد الوسائل الثلاثة أو الثلاثة لأننا لم نشاهد ولم نشاهد نظيرا ولم نخبر عنه ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل فعلينا أن نؤمن بما بلغنا وأن نمسك عما لم يبلغنا كلمة طيبه هذه قلها في كل الصفات. إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل ونظير ذلك قول مالك حين, أو حين سأله السائل فقال الرحمن على العرش استوى يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى نحن إذا سئلنا هذا السؤال يجيب الإنسان بكل سهولة من غير أن يتأثر لكن مالك رحمه الله لما قال له السائل هذا السؤال كيف استوى أطرق برأسه تعظيما لهذا السؤال وتحملا له وتحسبا له حتى علىه الرحضاء الرحضاء يعني العرق من شدة ما نزل به رحمه الله ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي تعتبر ميزانا لجميع الصفاء قال له الاستواء غير معقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة واشتهر هذا الكلام من مالك بين العلماء بمعناه يعني صاروا يفناقلونهم بالمعنى فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة واللفظ الوارد عنه هو الاول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه فكل من سال عن صفه عن كيفيه صفه النسبه الله قلنا له أنت مبتدع اسطر انت وظيفتك ان تؤمن بما بلغ وتسكت عما لم يبلغ يبلغك وانا كم الساعة الآن؟ 6 ربع؟ ها؟ طيب متى بدأنا؟ ها؟ طيب نخلي الكلام نص والسؤال الأسئلة نص كذا يعني يعني نص ساعة ونص ساعة أو نصف الوقت نصف الوقت نصف الوقت ونصف الوقت, نصف الوقت, ونصف الوقت. تكون فقية الكلام غدا ولكن لاحظوا أن هذه قواعد في باب الأسماء والصفاء وفي باب الإيمان بالله وسأسألكم إن شاء الله تعالى عنه لا يأتي واحد الا هو مجهز نفسه نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 في هذا اليوم يوم الاحد اللقاء يوم الاثنين اللقاء الثالث من العشر الاواخر من رمضان بعام الف واربعمائه وثمانية هذا اللقاء امتدادا هذا اللقاء الذي كان امتدادا لما سبقه من اللقائي فقد كان الدرس في اليوم الماضي في تقرير الإيمان بالله عز وجل وان الإيمان بالله يتضمن عدة أمور طيب نعم معلوم يقول يتضمن الإيمان بوجود الله عز وجل والإيمان بربوبيته والإيمان بالوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وذكرنا أن أن وجود الله عز وجل قد دلت عليه كل أنواع الأدلة نعم طيب يقول الله عليه العقل والحس والفطره والشرع لكن اخانا بدا بالعقل ولم يبدا بالشرع فلماذا يلا نعم. لاننا نفرض اننا نخاطب من ينكر وجود الله عز وجل والذي ينكر وجود الله لا يمكن ان يقر بالشرع دليلا فنبدا بالعقل طيب ما وجه دلاله العقل على وجود الله عز وجل من؟ فضل يا اللي وراء سمعتم ها؟ طيب لو ترفع صوته قليلا أي لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد صدفة بدون جده موجد طيب إذن الدليل العقلي على وجود الله هذا الكون الذي نشاهده لما فيه من الآيات العظيمة فإنه لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد صدفه بدون موجد لماذا لا يمكن أن يوجد نفسه طيب ما نقبل الله قائمة لأنه قبل أن يوجد عدم عبدالله لأنه قبل أن يوجد عدم والعدم ليس بشيء فضلا ان يكون موجدا تمام ولماذا لا يوجد صدفة لماذا لا يمكن أن يوجد صدفة هذا الانتظام في هذا الكون وعدم تضارب والتناقض يدل على انه ان له موجدا طيب هو يقول ضعيف انا ثاني يا جماعه انا عارف الصحابه يا الله خليك يقول انه ضعيف ضعيف يقول وانت هذي تشتغل لي هذي واحد وثاني بس هو الاحسن يكون هنا واحده وهناك واحد ها ما تبلغهم انت المسؤول يا وقل له لازم يحطوه هذه حماس ما أسمعها أنا لا ما أسمعها ها طلعها هنا طلعها من من ور الالاس طيب لا يمكن أن يوجد صدمة لأن هذا النظام البديل في هذا الكون يدل على أنه موجد في موجد منظم لهذا الكون ما هو ما هو أو ما وجهه دلاله دلالة الحس على وجود الله عز وجل طيب يقول الدليل الحصد أننا ندعو الله فنقول يا الله فيجاب لنا الدعاء وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى من يأتي لي بمثال في إجابة الدعاء لا لا لا نعم أسلح ما حفظت الحديث؟ أسلح فضل. لا هو يريد حديثه الذي أشره إلى الأخذ 국민 was كل هذا الحديث ناتي به نقول حدث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الامواق وقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال انس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا ثلاث مرات فأنشأ الله صحابة فعمطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحظه وبقي المطر اسبوعا كاملا وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو كان الرجل الأول فقال يا رسول الله غذق المال وتهدم بنا فدع الله ينسقها عنا فرفع يديه وقال اللهم حولينا ولا علينا ويشير إلى استحار فما يشير إلى ناحية إلا فرجت فخرج الناس يمشون في الشمس ولا بد ان احدكم ايها الحضور قد جاء الله عز وجل فأجابه الدليل الفطري إن شاء الله يلا عندنا الثري العراقي من العراق ان يكون الانسان على ارض عقله صار صار اذا تعالى هو الوسطيه حاله قلنا من طيب لا. نعم صح طيب هذا هو الدليل الفطري ان الانسان مفتور على الايمان بوجود الله عز وجل حتى الكافر إذا, أص... إذا دهمه أمر تجده يقول بدون أن يشعر أو يحس يقول يا الله وهذا شيء نعلم به عن أناس كثيرين أما دليل الشر فانه كثير جدا كل ما في الشر أو كل الشر يدل على وجود الله تعالى لأنه نزل من عندي حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير طيب الإيمان بربوبيه الله نسأل من هو الرب نقول الرب هو الخالق المالك المدبر والله تعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير وأوردنا على هذا إشكالات أول قلنا إن كيف نقول إن الله منفرد بالخلق وهو يقول سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا يدل على أن هناك خالقين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلق واعجبنا بأن الخلق هو الايجاد من العدم وهذا لا يقدر عليه إلا الله والله تعالى هو المنفرج به وأن خلق المخلوقين للشيء ليس إيجادا من عدم ولكن ولكنه تحويل وتغيير فالخشبه مثلا عندما يحولها النجار الى باب لا يقال انه هو الذي اوجد الخشب لكنه حوله من صوره الى اخرى بالملك وان كيف نقول ان الله منفرد بالملك مع ان الله اثبت الملك لغيره مثل قوله الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم واجبنا عن ذلك بأن الملك الذي ثبت للمخلوق ملك قاصر ومقيد يعني محدود ومقيد فملك فلان لا يملكه فلان وملك والملك الثابت للإنسان ليس شاملا لكل شيء وهو ايضا مقيد بحيث لا يمكن أن يتصرف في ملك إلا حسب ما تقضيه الشريعة طيب التدبير كذلك قلنا إن المخلوق تدبيرا ولكنه ليس كتدبير الله عز وجل لنقصانه وعدم شموله الإمام بأذورية الله أن تؤمن بأن الإله الواحد هو الله عز وجل وأنه لا يستحق أحد من المخلوقين أن يكون إلها وانما يسمى إلها من دون الله فهي فإنه ألوهيته ألوهية باطله واستدللنا لذلك من القران في الاسماء والصفات قلنا توحيد الله في وصفاته ان نثبت كل ما اثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات سواء كان في القران او في السنه وان ننزه هذا الاثبات عن محذورين هما التمثيل والتكيف وقلنا ان التمثيل محرم وباطل بدلاله السنه ودلاله بدلاله الشرع ودلاله السمع وذكرنا من ادله السمع قول الله تعالى ليس كمثله شيء وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله فلا تضرب لله الأمثال ومن العقل نعم أنه أنه أن التباين بين الخالق والمخلوق أمر لا ينكره أحد فالخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود الخالق قادر على كل شيء والمخلوق عاجز عن كل شيء إلا ما قدره الله عليه والتباين الله وذكرنا أن أهل التمثيل الذين أثبتوا المماثلة في صفحة الله استدلوا في بالقرآن والعقل كما يزعمون استدلوا بالقرآن قالوا ان القرآن يخاطبنا بما بما نعلم فاذا اثبت الله لنفسه سمعا او بصرا او ما اشبه ذلك فاننا لا نفهم من هذا الا ما نعلمه من المخلوق وهذا يقضي المماثله واما في العقل فقالوا انه لا يمكن ان نخاطب الله سعداء انا بشيء لا نعلمه ورددنا على قولهم هذا ثم ذكرنا ان التمثيل اولى من التشبيه من ثلاثة عوضة